قال أبو العتاهية وهي العرجوزة ذات الأمثال الحمد لله على تقديره وحسن ما صرف من أموره الحمد لله بحسن صنعه شكرا على إعطائه ومنعه يخير للعبد وإن لم يشكره ويستر الجهل على من يظهره خوف من يجهل من عقابه وأطمع العامل في ثوابه وأنجد الحجة بالإرسال إليهم في الأزمن الخوالي نستعصم الله فخير عاصم قد يسعد المظلوم ظلم الظالم فضلنا بالعقل والتدبير وعلم ما يأتي من الأمور يا خير من يدعى لدى الشدائد ومن له الشكر مع المحامد أنت إلهي وبك التوفيق والوعد يبدي نوره التحقيق حسبك مما تبتغيح القوت ما أكثر القوت لمن يموت إن كان لا يغنيك ما يكفيك فكل ما في الأرض لا يغنيك الفقر في جاوز الكفافة من عرف الله رجى وخافة إن القليل بالقليل يكثر إن الصفاء بالقذى لا يكدر يا رب من أسخطنا بجهده قد سرنا الله بغير حمد من لم يصل فرض إذا جفاك لا تقطعنا للحواء خاك العنز لا يسمن إلا بالعلف لا يسمن العنز بقول بلطف الله حسب في جميع أمري به غنائي وإليه فقري لن تصلح الناس وأن تفاسد هيهات ما أباد ما تكابت أترك للدنيا النجاة منها لم تر عنها لك منها عنها لكل ما يذي وينقل ألم ما أطول الليل على من لم ينم ملاح في عارضه القتير فقد أتاه بلبل النذير إن اختغى ما في الزمان الهاتي فقس على الماضي من الأوقات من جعل النمام عينا حلك مبلغك الشرك باغيه لك يغنيك عن قول إن قبيح تركه قد يوحن الرأي الأصيل شكه لكل قلب أمل يقلبه يصدقه طورا وطورا يكذبه المكر والخب أداة الغادر والكذب المحب سلاح الفاجر لم يصف للمرء صديق يمذقه ليس صديق المرء من لا يصدقه معروف من من به خداج مطى بعذب شابه عجاج سامح إذا سمت ولا تخشى الغبن لم يغل شيء هو موجود الثمن من عاش لم يخل من المصيبة وقلما ما ينفك عن عجيبة يطالب الدنيا بدنيا الهمة اين طلبت الله كان ثم يوسع الطيق الرضا بالضيقي وانما الرشد من التوفيقي استودع الله امور كلها ان لم يكن ربي لها فمن لها ما بعد الشياء اذا الشيء فقد ما أقرب الشيء إذا الشيء وجد يعيش حي بتراث ميتي يعمر بيت بخراب بيتي صلح قرين السوء للقريني كمغل صلح اللحم والسكيني ما عيش منافته بقاؤه نغص عيش طيبا فناؤه إنا لنفنا نفسا وطرفا لم يترك الموت لإلف نلفا وللكلام باطن وباحر بساعة العدل يموت الباجر علمت يا مجاشع ابن مسعد ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمري اي مفسده يا للشباب المرح التصابي روائح الجنه في الشباب ليس على عد النصح الا الجهد الشيب زرع حان منه والحفظ الغدر نحسن والوفاء سعد هي المقادير فامنها وفذر تجري المقادير على غرز العبر ان كنت اخطأت فما اخطى القدر ان الفساد بعده الصلاح يا رب جد جرح المزاح ما تطلع الشمس ولا تغيب الا لامري شأنه عجيب لكل شيء معدن وجوهر وأوسط وأصغر وأكبر وكل شيء لاحق بجوهره أصغره متصل بأكبره ملك بالمحض وكل ممتزج وساوس بالصدر من تتلج ملك بالمحض وليس محض يخبذ بعض ويطيب بعض لكل إنسان طبيعتاني خير وشر وهما ضداني إنك لو تستنشق الشحيحة وجدته أخبذ شيء ريحة أجبت لما ضبني السكوت حتى كأني حائر مبهوت كذا قضى الله فكيف أصنع والصمت انضاق الكلام اوسع نعوذ بالله من الشيطان ما اولع الشيطان بالانسان خير الامور خيرها عواقبا من يرد الله يجد مذاهبا الجود مما يثبت المحبة والبخل مما يثبت المسبة لكل شيء اجل مكتوب وطالب الرزق به مطلوب لكل شيء سبب وعاقبة وكلها آتية وذاهبة يا عجبا ممن يحب الدنيا وليس للدنيا عليه بقيا الصدق والبر هما الوقاء يوم تقوم الأرض والسماء وكل قرن فله زمان ولم يدم ملك ولا سلطان ما أسرع الموت وإن طال الأمر وربما كان قليلا مكذر مسرة الدنيا الى تنغيصي وربما اكدت يد الحريص ما هي الا دول بعد دول تجري باسباب تأتى وعلل ما قلب القلب كتقليب الامل للقلب والامال حل ورحل وكل خير تبع للعقل وكل شر تبع للجهل لكل نفس حمم ونجوى لا كرم يعرف الا التقوى ليجهد المرء ما يعد القدر وربما قاد إلى الحين الحذر مصاحب الدنيا بمستريحي والداو داو النهم الشحيحي لم نر شيئا يعدل السلامة لا خير فيما يواقب الندامة بحسبك الله فما يقضي يكن وما يحونه من الأمر يهن كم من نقي الثوب ذي قلب اندس الموحش الباطل والحق أنس تحر في ما تطلب البلاغه واغتنم الصحه والفراقه المرء يبغي كل من يبغيه وكل رزق سيستويه بكل شيء عجب من العجب وكل شيء في وقت وسبب الحق ما كان حق ما تبع وربما لا جل جوج فرجا الامر قد يحدث بعد الامري كل امرين يجري وليس يدري دنيا يا دنيا يغري غيري اني من الله بكل خيري لا تترك المعروف حيث كنت واجمع على الخير وانجب انت الحمد لله كثيرا شكرا الله اعلا واعز امر لا بد مما ليس منه بده والغي لا ينزل حيث الرشد ما شاء ربي ان يكون كان والمرء يرد نفسه احيانا كل اجتماع فالافتراق والدهر ذو فتح وذو اغلاق كل يناغي نفسه بحاجز تعلق من علق وساوس نستوفق الله لما نحب ما اقبح الشيخ الكبير يصب في كل رأس نزوة وضربة رب رضا افضل منه غضبة كم غضبة طابت بها المغبة يا عاشق الدنيا تسل عنها ويلي على الدنيا ويلي منها ما أسرع الساعة في الأيامي وأسرع الأيام في الأوامي للموت بجد وعي جدي ولست للموت بمستعدي هل أذن تسمع ما تسمع قوارع الدهر التي تقرى ما طاب فرع لا يطيب أصله احذر مؤاخة اللائم فعله انظر إذا أخيت من تواخي ما كل من أخيت بالمؤاخي الحمد لله الكثير خيره لم يسعي الخلق جميعا غيره من يشتك الدحر يطع في الشكوى الدحر ما ليس عليه عدوى لم نر من دام له سروره وصاحب الدنيا بها مغرور نعوذ بالله من الشقاء ما أطمع الإنسان في البقاء لم يخل من حسن يد مكانه والمرء لن يسلمه إحسانه من يأمن الموت وليس يؤمن نحن له في كل يوم نؤذن يا رب ذي خوف أتى مما أمنه كم مبتلا من يأسه بأمنه استغني بالله تكون غنيا ارضعني الله تعشرطيا يا رب إنا بك يا عظيم إنك أمت الواسع الحكيم يكون ما لابد أن يكون وكل راج رجم الظنون سبحان من لا ينقضي عجائبه سبحان من ليس يخيب طالبه لم يعدم الله ولله القدم والسابق الله إلى كل كرم ما كل شيء يبتغى يناله وطالب الحق له مقاله أفلح من كان له تفكر ما كل ذي عيش يرى ما يبصر وكل نفس فلها تعلل وإنما النفس على ما تحمل وعادة الشر فشر عادة والمرء بين النقص والزيادة لكلنا عن ذات يوم الناعي وإنما الناعي بقدر الناعي وكل نفس فلها دواعي ما أكرح الإنسان للتفضلي وإنما الفضل لكل مفضلي رب لك الحمد وأنت أهله من لزم التقوى نار عقله ما المؤمن إلا الجنة تبارك الله العظيم مننا يا عجبا للليل والنهار لبل ساعاتهما القصار ما أطحن الأيام للقرون كم لمرئ مما من خأوني يا رب حلو سيعود ثم ورب حمد سيعود ذمى ورب سلم سيعود حرب ورب إحسان يعود ذنبى الموت لا يهلت حي منه كم ذائق للموت لاحن عنه ما أسرع البغي لكل باغي ورب ذي من الفراغ لكل جنب ذات يوم مصر والحق ذو نور عليه يصطى لا تطلب المعروف إلا من اخي يسوم كالود بهيس وما السخي الزهد في الدنيا هو العيش الرخي يا رب شوم صار للبخيل أكرم بأهل العلم بالجميل من كان في الدنيا له زهادة فعندها طابت له العبادة أصلح ومن يصلح فماذا يربح والشيء لا يصلح إن لم يصلح من تفع المرء بمثل عقله وخير ذخر المرء حسن فعله اليبس والباس لأهل الباسي وسادة الناس خيار الناسي أي بناء ليس للخرابي وعيهات ليس للذهابي كأن شيئا لم يكن إذا انقضى وما مضى مما مضى فقد مضى ما عزينا العقل لكل عاقلي ما عزينا الجحل لكل جاهلي بؤس لمن قال بما لا يعلموا وصاحب الحق فليس يندمه الخير أهل أن يحب أهله والحق ذو خف ذقيل حمله والحين ختال لطيف خطله أين يفر المرء أين أين كل جميع سيلاقي بين إليك يا دنيا إليك عني ماذا تريدين تخلي مني يا دار دار الهم والمعاصي هل بيك لي باب إلى الخلاصي نطلب أن نبقى ولا كل سيلقى الله حقا حقا لكل عين عبرة فيما ترى والحق محفظ بأعلام الهدى يقبله العقل وينفيه الهوى كم بارك الله لقلبي فاتسع والله إن في شيء نفى لا تتبع المعروفة من منى أخي أحسن بأخيك الظنى سبحانك اللهم سلم سلمي وتمم النعما علينا تممي طبال من صحت بنا تحسه ومن كفاه الله شر نفسه كم دولة سوف يكون غيرها وسوف يفن شرها وخيرها يا عجبا للدهر بتقلبه المرء مذ كان على توصب ما بين نهبيح وبين مخلده ما اعظم الحجة ان عقلنا ما يغفل الموت وان غفلنا اعتبر اليوم بامس الذاهبي واعجب فما تنفك من عجائبي يا ربي اني بك انت ربي ومنك احسان ومني ذنبي استغفر الله فنعم القادر الله لي من شر ما احاذر حتى متى المذنب لا يتوب اما ترى ما تصنع الخطوب ما الملك الا الجاه عند الله الجاه عند الله خير جاه كاسم منتظر للموت وكاس من بادر قبل البوت سبيل من مات هو السبيل بقاؤنا من بعدهم قليل قد يضحك القلب بعين تبكي والاخذ قد يجري بمعنى الترك ما هي الا الحادثات حتى ترك اهل الارض متتا مت لا بد لا بد من الحوادث تمر تطوي حادثا بحادث لا عيش الا عيش واحنا الاخره انها لناعمه والعيون ناضره الموت حق ليس فيه شك تفنى الملوك ويبهد الملك الله ربي وهو الملك ليس له في ملكه شريك الله يهنين وليس يفنى له الجلال والصفات الحسنى الله مولانا ونعم المولى فقل لمن يصيه أولى أولى ما هو إلا أفوه وحلمه سبحان من لا حكم إلا حكمه نتائج الأحوال من الله ونعم والنفس من بين صموت وآدم يلحب شيء ويجهئ شيء ما هو إلا رشد وغيء وإنما العلم بعين واثر وإنما التعليم علم وخبر نحن من الدنيا على وفازب طبال من اسرع في الجحاز وكل ما خذ انفسه فيترك والملك لا يبقى ولا المملك اتت ملوك ومضت ملوك غرتهم الامال والشكوك الملك الحي هو المميت له الجميع وله الشتيت في كل شيء عبرة من العبر وكل شيء بقضاء وقدر ربي اليه ترجع الامور أستغفر الله هو الغفور أملت سوءا وظلمت نفسي وخبت يومي وأضعت أمسي. ولي غد يأخذ مني لهما هما الدليلان على ذاكهما يا عجبا من ظلم الذنوب إن لحارما على القلوب الله فعال لما يشاء غدا غدا ينكشف الغطاء كم شدة من بعد حارخاء إن الشقيه للشقِي الخائن وكلنا عما نراه باين كل سيفنى عاجلا وشيكا فارحل عن تيا وتناديك نهيك مما سترى نهيك وكل شيء مقبل مولي وكل شيء له مخلي رضيت بالله وبالقضاء ما اكرم الصبر على البلاء نلعب والدهر بما سريع والموت فينا دائب دريع كل بني الدنيا لها صريع هل انتبه ثم انتبهي انا عسر اخي لا دنياي يا دنياي يا دار الفتن يا دار يا دار الهموم والحزن يا غير الدهر ويا صرف الزمن ان انا لم ابكي على نفسي ذمن لكل هم فرج من الفرج تذقف الحق فما فيه عوج يا عجبا ما اسرع الايام عجبت للنائم كيف نام يا عجبا كل له تصريب صرفه المصرف اللطيف واي شيء ليس فيه ذكرى واي شيء ليس فيه عبرة نرى افتراقا ونرى اجتماعا نرى اتصالا ونرى انقطاعا المؤمن المخلص لا يضعه وحكمة الله له ربيع حتى متى لا تراوي حتى متى لقد عصيت الله كهلا وفتا ما اقرب النقص من النماء وكل من تم الى فناء ارى البلافنا لطيف البحص بين الزيادات والبناء بين النقص ان كنت تبغي ان تكون املسا فكن من الدنيا صم اخرسا وارغب الى الله عسى الله عسى ياذا الذي استقاضه مشتبه لا راقد أنت ولا مستنبه من آثر الملك على الكينونة كان من الملك على بينونه ليخشى عبد دعوة المظلوم وحكمة الحي بها القيوم ويحك يا مغتصب المسكين ويحك من ديان يوم الدين الدين لله هو الديان وحجة الله هي السلطان تدان يوما ما كما تدين ويحك يا مسكين يا مسكين لمثل هذا فليبكي الباكي حسبك بالبيود من حلاكي ليس الرضا الا لكل راضي وكل امر الله فينا ماضي السخط لا يبرح كل ساخطي ايها وان فيه سقوط الساقطي من ضاق حلت نفسه في الضيقي ليس امروم ضاق على الطريقي ما عسع الدنيا على المسامحي ماذا زائر كل عبد صالحي عاقبة الصبر لها حلاوة وعادة الشر لها ضراوة تعذب الصبر على ما تكره ولا تخل النفس حين تشره النفس حين اتباتها هواها فاغرة نحو هواها لا تبغي ما يجزيك من هدونه وإن رأيت الناس يطلبونه أي غنى للمرء في القنوع والمرء ذو حرص وذو ولوعي المرء الدنياه له غرارة والنفس بالسوء له أمارة من نفس إلا كدر وصفو طعم له مر وطعم حلو لكلنا يدار منك شجو وبعضنا من شجو بعض خرار ما الدنيا لنا دار عدا ممزوجة الصفو بألوان القذا الخير والشر بها أزواج لذا نتاج ولذا نتاج سبحان رب فالق الإصباح ما أطلب المساء للصباح ان الجديدين هما هما هما هما هما دائرة يا دار دار الباطل المعتقي ألقت من من فيك كل ما لقي لا عيش إلا عيش أهل الحقي دار خلود لحساب الحقي معيش من ضل الرضا بعيشي الساخط العيش كثير الطيش جدبنا الامر ونحن نلعب وكل آت ذكذاك يذهب ينعى حياة الحي معتميتي يسمعه النعي بصوت صيتي عليك للناس بنصح جيبي وكن من الناس امين غيبي ارض من الدنيا بما يقوتك ولم واعلم بأن الرزق لا يفوتك ألقوت من حل كثير طيب والحظ بكر تارة وثيب أصل الخطايا خطرة ونظرة وغدرة ظاهرة وفجرة ليسلم الناس جميعا منك وارض الله يرضى عنك تبارك الله وجل الله أعظم ما فاهت به الأفواه ما عوسى الله لكل خلقه كل ذا في قضبته ورزقه بالله نقوى لأداء حقه كل مرئ في شانه يرقى والرقع لا يبقى ولا المرقى ما أشرف الكسب من الحلالي ما أكرم السعي على العيالي ما أكذب الأمال عند الحيني والخير في إصلاح ذات البين أي رجاء ليس فيه خوفه وربما خانت عسى وسوفه ما هو إلا الخوف والرجاء لا ترجو من ليس له حياء يا عين يا عين أما رأيت أما رأيت قط قبر ميتي يا عين قد نكيتي إن بكيتي بيت البلا أقصر بيت سمكا سبحان من أضحك نوابكا يا للبلاء يا للبلاء يا للبلاء إن البلا يسرع تغيير الحلا بد يوما يحصد المزروع وكلنا عن نفسه مخدوع نحن جميعا كلنا عبيد مليكنا مقتدر حميد لنا مليك محسن إلينا من نحن لو فضله علينا أكثر ما نعنا به ولوع طبال من كان له قنوع سبحان من ذلت له لاشراف أكرم من يرجع ومن يخاف ما هو إلا العزم والتوكل البر يعلو والفجور يسفل كم مرة حفت بك المكاره خار لك الله وأنت كاره عجبت للدهر والانقلابه ما لك لا تنا بما يعنا به إذا جعلت الأم حما واحدا نعمت بالا وغنيت راشدا يا عجبا للنفس ما أشردها ما أقرب النفس وما أبادها النفس أعدى لك مما تحسب حسبك من علمك ما تجرب يا عجبا يا عجبا يا عجبا يا عجبا, عجبا لمن لها ولعبا يا عجبا للطرف كيف يطمح يا عجبا للمرء كيف يفرح ما أشرع الموت الذي طرف طمح لم يترك الموت لذي لب فرح يا ربي يا ربي لقد أنعمت يا ربي ما أحسن ما علمت يا ربي أسعدني بما علمتني ولا تهني بعد إذا كرمتني دعنك يا هذا بنية الطرق لم تصن وجهك يا هذا خلق دعنك ما ليس بهي مستمتع وشر ما حاولت ما لا ينفع وخير أيامك يوم تنعم وشر أيامك يوم تظلم وخير ما قلت به ما يعرف وشر من صحبت من لا ينصف وخير من قرنت من لا يخرق وشر من خلفت من لا يرفق اذا ما مسه الضر شكا وكل من ابكته دنياه بكا يا عين ما لك لا تبكينا تبصري ان كنت تبصرين ما هاجب الامر لمن تعجبا ما اسرع القلب اذا تقلبا يحل قلب المرء حيث ماله ما كل من اطمعني اناله قدم لي ما بين يديك قدمي افن وتفن لعبيد الدرحمي اصدق والبر بالرصا بنته وانا والمسلم بالر يضر المسلم لا سعه اوسع من حسن الخلق ما نعتى ذاتا هو تاه حمق ما كل ما قود له هو ثيقه وصدق ما كانت له حقيقة في الغي خسران وهو في الرشد درك أوسع خير المرء خير مشترك ما زالت الدنيا سكونا وحرك يا عين أبغي منك أن تجودي بأدمعين تنهلك الفريدي يعيشت في الدنيا من الخلود يا عقلي يا عين وأن بكيت أبكي لعلمي بالذي أتيت أنا المسيء المذنب الخطاو في توبتي عن حوبتي ابطاو ما عند يومي ثقة لي بغدي لابد من داري خلود لابدي يا حزني يا حزني يا حزني لابد ان يترك روحي بدني يا غدرة الايام مالي ولكي لم تبقي لي شيئا ولم تتركي قربت الايام من نياجلي برحت الايام بي في عللي زادتني الايام في تجريبي بعدت الايام في تقريبي يا يوم يوم البين والشحطي يا يوم يوم العود والحنوط يا يوم يوم العلز الشديد يا يوم يوم النفس البعيد يا يوم يوم الاجل المحدود يا يوم يوم المنحل المورود يا يوم يوم السدر والكفور يا يوم يوم الكفن المنشور يا يوم يوم الختم بالوفات يا يوم يوم الحجر للحمات يوم يوم الميه المسجد على سرير للذي لا يزجى يا يوم يوم الرنه الطويله يوم يوم العجز عند الحيله يوم يوم ليس عنه مدفى يا يوم يوم النسح حين ترفع صار امرء فيه لا ما فيه يسعده ذلك او يشقيه ما اشغل الميت عن بكيه اسلم مقبورا مشيعه انصرفوا عنه وخلفوه ساعة سوى تربه عليه ولو لم يلتفتوا اليه سيضحك البكون بعد الميت لا بل سيلهون بلو وليتي الى الله لراجعونا حتى متى نحن مضيعونا بين امرهم بين يديك حيا إلصرت لا تبصر منه شيء أعاننا الله على لقائه كم ذي عجب برائه من الناس إلا وارد وصادر الطمع للغالب فقر حاضر طوبى لمن يقنع ما أغنعه ويح من استعبده هواه أخي لا تلعبك المذاهب أضلك الموت وأنت لاعب أخي إن الموت قد أضلك هل لك أن تنابه الله رب قوتي وحولي الله لي من يوم كل حولي يا رب سلمنا وسلم منا وتب علينا وتجاوز عنا يا رب إنا بك حيث كنا أنفتت اللي قد وقيت شرها ما أنفع الدنيا وما أضرها إنا من الدنيا لفي طريقي إلى الغساق أو إلى الرحيقي ما هي إلا جنة ونار أفلح من كان له اعتبار كسمر أم متعظ بغيره دع شر ما تأتي وخذ في خيره خلاء أخ عنك فلا تخله من لك يوما بأخيك كله من يسأل الناس يحن عليهم بسال حاجته إليهم من يسأل الناس يخيبوه ويعرضو عنه ويصغروه من صنع الناس تكنفوه واقتربوا منه وكرموه سبحان من بعد في تقدمه نصيه في قبضته بأنعمه كلا الجديدين بنا حثيث من الخطوب عجل مكيث طبال من طاب له الحديث ما يستوي الطيب والخبيث وقال أيضا ماذا يريك الزمان من عبره ومن تصاريفه ومن غيره طوبى لعبد ماتت وساوسه واقتصرت نفسه على فكره طوبى لمن همه المعاد وما اخبره الله عنه من خبره طوبى لمن لا يزيد الا تقن لله فيما يزداد من كبره قد ينبغي لمرئ الرأى نكبات الدهر الا ينام من حذره بقدر ماذا قذائق من صفاء العيش يوما يذوق من كدره كم من عظيم مستودع جدثا قد أوقرته الأكف من مدره أخرجه الموت عن تساكره وعن فساطيطه وعن حجره إذا ثوا في القبور ذو خطر فزره فيها وانظر إلى خطره ما أسرع الليل والنهار على الإنسان في سمعه وفي بصره وفي خطاه وفي مفاصله نعم وفي شعره وفي بشره الوقت آت لا شك فيه فلا تنظر الى طوله ولا قصره لم ينضي منا قدامنا احد الا ومن خلفه على اثره فلا كبير يبقى لكبرته ولا صغير يبقى على صغره وقال ايضا من يعج يكبر ومن يكبر يمت والمنايا لا تبالي ما اتد كم وكم قد درجت من قبلنا من قرون وقرون قد مضت ايها المبرور ما هذا الصبا لو نحيت النفس عنه لن تهد انسيت الموت جهلا والبلا فسلت نفسك عنه ولهد نحن في دار بلاء واذى وشقاء وعناء وعنت منزل ما يثبت المرء به سالما الا قليلا انثبت بينما الانسان في الدنيا له حركات مسرعات اذ خبت ابت الدنيا على سكانها في البلا والنقص إلا ما أتت إنما الدنيا متاع بلغة كيف ما زجيت في الدنيا زجت رحم اللهم رأى أنصف من نفسه إذ قال خيرا أو صمت وقال أيضا أين القرون الماضية تركوا المنازل خالية فاستبدلت بهمو ديارهم الرياح الهاوية وتجددت عنها الجمع وفارقتها الغاشية فإذا محل للوحوش وللكلاب العاوية درجوا فما أبقت صروف الدهر منهم باقية فلا إن لا الأبكي أنهم بعين باكية لم يبق منهم بعدهم إلا العظام الباقية لله در جماج من تحت الجناد لثاوية ولقد أتوا زمنا كأنهم السباع الهاوية في نعمة وغضارة وسلامة ورفاهية قد أصبحوا في برزخ ومحلة متراخية ما بينهم متفاوت وقبورهم متدانية والدهر لا تبقى عليه الشامخات الراسية ولرب مغتر به حتى رماه بداهية يا هاشق الدار التي ليست له بمواتية أحببت دارا لم تزل عن نفسها لكناهية او خي فرمي محاسن الدنيا بعين قالية واصل حوا فيما دعاك له فبئس الداعية اترى شبابك عائدا من بعد شيبك ثانية او دى بجدتك البلا وارامناك كماهية يا دار ما لعقولنا مسرورة بك راضية انا لنعمر منك ناحية ونخرب ناحية ما نراوي للحادثات ولا الخطوب الجارية والله لا يخفى عليه من الخلائق خافية عجبا لنا ولجهلنا إن العقول لواهية إن العقول لذاهلات غافلات لاهية إن العقول عن الجنان وحورهن لساهية أفلا نبيع محلة تفنى بأخرى باقية نصب إلى دار الغرور ونحن نعلم ما هي فكأن عنفسنا لنا فيما فعلنا معادية من مبلغ عني الإمام نصائحا متوالية إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية وأرى المكاسب نزرة وأرى الضرورة فاشية وأرى غموم الدهر رائحة تمر وغادية وأرى المراضع فيه عن أولادها متجافية وأرى اليتامى والأرامل في البيوت الخالية من بين راجل لم يزل يسمو إليك وراجية يشكون مجهدة بأصوات ضعاف عالية يرجون رفدك كي يروا مما لقول آفية من يرتجع في الناس غيرك للعيون الباكية من مصبيات جوع تمسي وتصبح طاوية من يرتجى لدفاع كرب ملمة هي ماهية من للبطون الجائعات وللجسوم العارية من لارتياع المسلمين إذا سمعنا الواعية يبنى الخلائف لا بقدت ولا هدمت العافية إن الأصول الطيبات لها فرع زاكية ألقيت أخبارا إليك من الرعية شافية ونصيحتي لك محطة ومودتي لك صافية وقال أيضا خليلي إن الحم قد يتفرج ومن كان يبغي الحق فالحق أبلك من ولد الطيش مدحوض وذو الحق يفلج و للصدق لا رتاب والعدل قائم على طرقات الحق والجور أعوج وأخلاق ذي التقوى وذي البر في الدجا لهن سراج بين عينيه يسرج ولذات أهل الفضل بيض نقية وألسن أهل الصدق لا تتلجلج وليس لمخلوق على الله حجة وليس له من حجة الله مخرج ألا دحرت منا قرون كثيرة ونحن سننضي بعدهن وندرج ألا إن عملاك سمت وتبحجت ولكنها بادت وبادت تبهج ألا غرت الدنيا رجالا عهدتهم ألا ربما راحوا عليها وأدلج روئدك يا ذا القصر في شرفاته فإنك عنه تستحث وتزعج وإنك عما اخترته لمزحلق وإنك عما في يديك مخرج تذكر ولا تنسى المعادة ولا تكن كانك مخلل للملاعب ممرج ولا تنسى إذا أنت المولول حوله ونفسك من بين الجوانح تخرج ولا تنسى إذا أنت المسجى بثوبه وإذا أنت في كرب السياق تحشرج ولا تنسى إذا أنت المعزى قريبه وإذا أنت في بيض من الريط مدرج ولا تنسى إذا يهديك قوم إلى الثرى اذا ما هداوكا هن سن ولم يعرجوا ولا تنسى اذ قبر واذ من ترابه عليك به ردم ولبن مشرج ولا تنسى اذ تكسا قدم منك وحشة مجالس فيحن العناكب تنسجو ولا بد من بيت قطاع ووحدة وان سرك البيت العتيق المدبج وللغي احيانا سبيل مشبه ولكن سبيل الرشد اهدى وابهج وان القلوب لو توخت يقينها لتصف على روح الحياة وتثلج الام ترى ان الجد يبرق صفوه وان كان احيانا به الهزل يمزج الارب ذي طمر غدا في كرامة وملك بتيجان الحوان متوج لعمر كم بدار اقامة وان زقر الغاغون فيها وزبرج وكم خامد تخفيه ضغطة حفرة وقد كان في الدنيا يصيح ويرهج اذا من قضى له وامرئ فكأنه تحسه زهر او كتاب يمجمج وقال ايضا إن السلامة أن ترضى بما قضيا ليسلمن بإذن الله من رضيا المرء يام والآمال كاذبة والمرء تصحبه الآمال ما بقيا يا رب باك على ميت وباكية لم يلبث بعد ذاك الميت أن بكيا وربنا عنا حينا أحبته ما زال ينعى إلى أن قيل قد نعيا علمي بأني أذوق الموت نغص طيب الحياة فعلا ما تصف الحياة ليا كم من اخ تغتذي دود التراب به وكان حيا بحلو العيش مغتذيا يبلى مع الميت ذكر الذاكرين له من غاب غيبة من لا يرتجى نسيا من مات ما ترجاء الناس منه فولوه الجفاء ومن لا يرتجى جفيا ان الرحيل عن الدنيا ليزعجني ان لم يكن رائحا به كان مغتديا الحمد لله طوبى للسلاح عيد ومن لم يسعد الله بالتقوى فقد شقيا كم غافل عن حياض الموت في لعب يمسي ويصبح ركابا لما هويا ومنقط ما تراه العين منقطع ما كل شيء يرى الا لينقضيا وقال ايضا ايا عجبا للناس في طول ما سهوا ففي طول مغتر وفي طول ما, ما له يقولون نرجو الله دعوه مريضه ولو انهم يرجون خافوا كما رجوا تصاب رجال من كهول وجلته الى الله حتى لا يبالون ما تع فيا سوءات للشيب اصار اذ اهله اذا هيجتهم للصباء صبوا اكذب بنو الدنيا عليها وانهم لا تنهاهم الايام عنها لو انتحوا ما قبلنا اشتركوا في القناة ونحن وشيكا سوف نمضي كما مضوا ألا في الله أي ندامة نموت كما مات الأولى كلما خلو ولم نتزود للمعاد وحوله كزاد الذين استعصموا الله واتقوا ألا أين أين الجامعون لغيرهم وما غلبوا غشما عليه وما احتووا رأيت بني الدنيا إذا ما سموا بها هوت بهم الدنيا على قدر ما سموا وكل بني الدنيا ولو تاه تائهم قد اعتدلوا في الضاف والنقص واستووا ولما رى مثل الصدق اجلال وحشة ولا مثل اخوان الصلاح اذا اتقوا وقال ايضا ايحا اليك وخيئيها تبلى وقد حدثتيها ولرب صيل من لفظة علقت بها اذن تعييها وليبعدن من الحليم الحلم إن ما رس فيها اسلم هديت وكن بنفسك عالما طبا فقيها وإذا حسدت على التقى قوما فكن بهم شبيها كم شعوة لفساد دينك قد رأيتك تشتهيها يا بايع الدنيا بها طورا وطورا يشتريها اما رحى الدنيا فدائرة تدور على بنيها ولعل لاحظ لحظة سيموت في اخرى تليها ان كنت توقن ان دارا غير دار انت فيها يبقى السرور بها وتبقى المكرمات لساكنيها فعمل لها متشمرا ان كنت ممن يبتغيها لا خير في الدنيا لمغتر بها لا يتقيها وقال ايضا ايا جامع الدنيا لمن تجمعونها وتبنون فيها الدور لا تسكنونها وكم من ملوك قد رأينا تحصنت فعطلت الأيام منها حصونها وكم من ظنون للنفوس كذيرة فكذبت الأحداث منها ظنونها وإن العيون قد ترى غير أنه كأن القلوب لم تصدق عيونها ألا ربما إذا قيل قد دنت رأيت صروب الدهر قد حلن دونها أياء من الأيام مستانسا بها كأنك قد واجهت منها خعونها لعمرك كما تنذك تهدي جنازة إلى عسكر الأموات حتى تكونها لو الود من أهل القبور عليكم سلام أما من دعوة تسمعونها سكنتم ظهور الأرض حينا بنظرة فما لبذت حتى سكنتم بطونها وكنتم ناسا مثلنا في سبيلنا تظنون بالدنيا وتستحسنونها وما زالت الدنيا محلة رحل تجوس المنايا سهلها وحزونها وقد كان للدنيا قرون كثيرة ولكن ريب الدهر أفنى قرونها وللناس أجال انقصار ستنقضي وللناس أرزاق سيستكملونها وقال أيضا المرء نحو من خدينه فيما تكشف من دفينه كن في امورك ساكنا فالمرء يدرك في سكونه والن جناحك تعتقد في الناس ما احمد وعمد الى صدق الحديث فانه اذكى فنونه والصمت اجمل بالفتى من في غير حينه لا خير في حشو الكلام اذا اهتديت الى عيونه ولربما احتقر الفتى من ليس في شرف بدونه كل مرم في نفسه أعلى وأشرف من قرينه من الذي يخفى عليك إذا نظرت إلى خدينه رب مرم متيقن غلب الشقاء على يقينه فأزاله عن رشده فابتع دنياه بدينه وقال أيضا علاما لمهموم الفؤاد حزينه إذا ابتز منه العزم ضعف يقينه وإذ هو لا يدري لعل كتابه سيعطاه منشورا بغير يمينه ويلتمس الإحسان بعد إساءات فلا تحسبن الله غير معينه إذا متق الله أمره أم في أموره وكان إلى الفردوس جل حنينه سعى يبتغي عونا على البر والتقى ليا بتاعه مما له بثمينه تصف القدينه ما استطعت من القذى الا إنما ما كل امرئ بخدينه وحير قرين انت مقتدرن به قرين النصيح موصف لقرينه وكل امرئ فيه وفيه فداره على ذاك واحمل غثه لسمينه لكل مقام قائم لا يجوزه فدعي قلب خائط في فتونه وأفضل هدي هدي سمت محمد نبي تنقاه الإله لدينه عليه السلام كان في النصح رحمة وفي بره بالعالمين ولينه إمام هدى ينجاب عن وجه الدجاء كأن ثرياء لقت بجبينه فقال أيضا أغرك أني صرت في زي مسكيني وصرت إذ استغنيت عني تنحيني تباعدت إذ باعدتني واضطرحتني وكنت قريب الدار إذ كنت تبغيني فإن كنت لا تصفو صبرت على القذا وغمطت عيني من قذاك إلى حيني وحسنت أو قبحت كي ما تلين لي فحسنت تقبيحي وقبحت تحسيني رضيت بإقلالي فعش أنت موسرا فإن قليلي عن كثيرك يكفيني وبعد فلا يذهب بكتيه في الغناء لعل الذي أغناك عني سيغنيني وما العز إلا عز من عز بالتقى وما الفضل إلا فضل ذي الفضل والديني وفي الله ما أبنى وفي الله ما كفى وفي الصبر عما فاتني ما يسليني وعندي من التسليم لله والرضا إذا عرض المكروه لما يعزيني وحسبي فإني لا أريد لصاحب قبيحا ولا أعنى بما ليس يعنيني وإني أرى ألا أنافس ظالما وأرضي بكل الحق من ليس يرضيني وقال ايضا يا نفس ان الحق ديني فتذللي ثم استكيني ايلا متى انا غافل يا نفس واي حق اخبريني وإلى متى أنا ممسك بخلا بما ملكت يميني يا نفس لا تتضايقي وثقي بربك واستعيني يا نفس أنت شحيحة والشح من ضعف اليقيني يا نفس توبي من مؤاخات الأخ البطر البطيني وتعلقي بمعالق المكروب ذي القلب الحزيني وتفكري في الموت يا يا انا لعلك انتلين لا ولا تعول المعولات هناك حولي بالرنيني ولا تجعلني بعد خلقي طينه لحقت بطيني ولا ياتني علي حتى وقال ايضا لشتان ما بين المخافة والامن وشتان ما بين السهولة والحزن تنز عن الدنيا وإلا فإنها ستأتيك يوما في خطاطي فيها الحجن إذا حزت ما يكفيك من سد خلة صرت الى ما فوقه صرت في سجني اي يا جامع الدنيا ستكفيك جمعها ويا باني الدنيا سيخرب ما تبني الا ان من لعب الدان يطعم الردى وشيك حقيق بالبكاء وبالحزن تعجبت اذا هو لم هر طرفه لعين امرئ من سكرة الموت لا تدني وللدهر ايام علينا ملحد تصرح لي بالموت عنهن لا تكني ايا عينكم حسنت لي من قبيحة وما كل ما تستحسنين بذي حسني كان امرأة لم يغنى في الناس ساعة اذا نفطت عنه لا كف من الدفن الاهل الى الفردوس من متشوق تحن اليها نفسه و الى عدني وما ينبغي لي ان اسر بليلة أبيت بها من ظالم لي على ضغني ومن طعب لي نفسا بقرب قبلته ومن ضاق عن قربي ففي أوسع الإذني لعمر كما ضاق أمر أنبر واتقى فذل بالر والتقوى من الله في ضمني وأبعد بذي رأي من الحب للتقى إذا كان لا يقصي عليها ولا يدني وقال أيضا يا للمنايا ويا للبين والحيني كل اجتماع من الدنيا الى بيني يبلز زمان حديثا بعد بهجته والدهر يقطع ما بين القريبين لقد رأيت يد يا مفرقة لا تأمنن يد الدنيا على اثنين الحمد لله حمدا دائما ابدا لقد تزين اهل الحرص بالشين لا زين الا لراض عن تقلله إن القنو على ثوب العز والزين الدار لو كنت تدري يا أخا مرح دار أمامك فيها قرة العين حتى متى نحن في الأيام نحسبها وإنما نحن فيها بين يومين يوم تولى ويوم نحن نأمله لعله أجلب اليومين للحين وقال أيضا أمنت الزمان والزمان خؤون له حركات بالبلا وسكون رويتك لا تستقض ما هو كائن ألا كل مقدور وسوف يكون ستذهب أيام ستخلق جدة ستمضي قرون بعده النقرون ستدرس آثار وتعقب حسرة ستخلق صور شيدة وحصون ستقطع امال وتذهب جدة سيغلق بالمستكثرين رهون ستنقطع الدنيا جميعا باهلها سيبدو من الشأن الحقير شؤون وما كل ذي ظن يصيب بظنه وقد يستراب الظن وهو يقين يحول الفتاك العود قد كان مرة له ورق مخضرة وغصون نصون فلا نبقى ولا ما نصونه ألا إننا للحادثات نصون وكم عبرة للناظرين تكشفت فخانت عيون الناظرين جفون نرى وكأننا لا نرى كل ما نرى كأن منانا للعيون شجون وكم من عزيز هان من بعد عزة ألا قد يعز المرء ثم يهون ألا رب أسباب إلى الخير سهلة وللشر أسباب وهن حزون وقال أيضا يا نفس أنا توفكينا حتى متى لا ترعوينا حتى متى لا تعقلين وتسمعين وتبصرينا اصبحت اطول من مضى املا واضع فهم يقينا ولياتين عليك ما افنى القرون الاولين يا نفس طال تمسكي بعرى المناح حينا فحينا يا نفس الا تصلحي فتشبهي بالصالحين وتفكري فيما أقول لعل قلبك أن يلينا أين الأولى جمعوا وكانوا للحوادث آمنين أفناهم الأجل المطل على الخلائق أجمعين فإذا مساكنهم وما جمعوا لقوم آخرين وقال أيضا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 عضبت أناملي وقرأت سني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني أجنب زهرة الدنيا جنونا وأفني العمر فيها بالتمني وبين يدي محتبس طويل كعني قد دعيت له كاني ولو أني صدقت الزعد فيها قلبت لأهلها ظهر المجني وقال أيضا ليبكي رسول الله من كان باكيا ولا تنسى قبرا بالمدينة ثاويا جزى الله عنا كل خير محمدا فقد كان مهديا دليلا وحاديا ولن تسري الذكرى بما هو أهله إذا كنت للبر المطحر ناسيا أتنسى رسول الله أفضل من مشى وآثاره بالمسجدين كما هيا وكان أبر الناس بالناس كلهم وأكرمهم بيتا وشعبا وواديا تكدر من بعد النبي محمد عليه سلام الله ما كان صافيا فكم من منار كان أوضحه لنا ومن علمنا أمسى وأصبح هافيا ركننا إلى الدنيا الدنية بعده وكشفت الأطماع من المساوية وإنا لنرمى كل يوم بعبرة نراها فما نزداد إلا تماديا نسر بدار أورثتنا تضاغنا عليها ودار أورثتنا تعاديا إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى فقلب عريانا وإن كان كاسيا أخي على ياس من الناس كلهم جميعا وكن ما عشت لله راجيا ألم ترى أن الله يكفي عباده فحسب عباد الله بالله كافيا وكم من هنات ما عليك لمستها من الناس يوما أو لمست لا فاعيا أخي قد أبى بخلي وبخلك أن يرى لذفاقة مني ومنك مؤاسيا